أفلأ المؤمنون الذين هم في ஃபீஸ் والذين هم عن الله مغربون والذين هم للزكاة فان إِلَّا عَلَى الذَّارِمِ أَوْ مَا مَكَلْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُ مُعِيرُ أَمَّنْ يَبْتَغِ ثَوَاهُ أَفَذَلِكَ فَأُولَئِكَ أُمُورُ لَدُنْ وَالَّذِينَ آمَنُوا آمَنَتْ والذين غوا على الفلوط يقافظون اولئك هم ولاردون الذين يعرسون